الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هاديَ له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابِه وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى أيها المسلمون، الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وأعظم البلاء ما قطع العبد عن ربه ودينه ومن الفطنة والعقل سعي العبد لمعرفة العدو من الصديق وَقد أَبَانَ الله لنا عدد وَُّبينًا لا فِتْنََ على الخَللقِ أَشَدُّ مننْ فَهُو العدول الأوَّل وَلَكبر وَمننْ شَأُ جيعُ الرزَ مِنْ هو إلَ عَدَوتُهُ لِبَنِي آدممَ شدديديدَة بَينَةٌ ل كان وَلا يكُون فِي الأعدد يَظْهرُ مِنْ قالَا سُبحانَ إن الشَّيطانَ للِإِنسان عدُوا مُبِين. عدو لا يفتر ولا ينقطع ولا ينفع معه مدارات أولين أقسم على عداوة جميع آدم وإغوائهم بكل وسيلة قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين سبب عداوته لآدم وذريته أن الله شرف آدم وفضله فخلقه بيديه وأسكنه جنته وعلمه الأسماء وأسجد له ملائكته وكرم ذريته من بعده فحسده إبليس على هذه النعم، وانطوَت سريرته على الكبر رأس كل داءٍ وشر فامتنع عن السجود لآدم وقال أنا خيرٌ منه خلقتني من نارٍ وخلقته من طين وبطرده من الجنة أعلن العداوة واظهرها قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين فكاد لادم وحواء وزين لهم المعصيه حتى اخرج من الجنه وَلَا يزال على حَالِهِ وكيده يؤذي الناس حسا ومعنا يتسلط على عقائدهم الصَّافِيَةِ وعباداتهم واجسادهم وارواحهم واموالهم واولادهم ومأكلهم، ومشربهم، ونومهم، وقيامهم، وصحَّتهم، وسقمهم، وعلى كل أحوالهم قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيءٍ من شأنه رواه مسلم ففي العقيدة الصافية غايتُه إفسادُها قال تعالى:" ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبُدوا الشيطان إنه لكم عدوٌ مُبِين قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أصبح إبليسُ بثَّ جنودَه فيقولُ من أضلَّ اليومَ مسلِمًا ألبَسْتُهُ التَّاج رواه ابن حبّان وفِطرة التوحيدِ التي هي أغلى ما يملكُ الإنسانُ يسعى لتدنيسها قال تعالى في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت, علي وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمر وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا رواه مسلم وكلُّ عابدٍ لغير الله فإنما يدعُ الشيطان ويعبُدُه قال سبحانه إن يدعون من دونه إلا إناثًا وإن يدعون إلا شيطانًا مريدًا ومن إفساده للعقيدة تعليم السحر ليكفُر فاعلُه وكذا من أتى إلى ساحرٍ ليسحر له قال عز وجل واتبعوا ما تتلُ الشياطين على مُلك سليمان وما كفرَ سليمان، ولكن الشياطين كفروا يُعلمون الناس السحر وفي آخر الزمان يخرُج الدجَّال ويقول أنا ربُّكم، قال عليه الصلاة والسلام ويبعَثُ الله معه شياطين تُكلِّمُ الناس رواه أحمد ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق فيأمرهم الشيطان بعبادة الأوثان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى شرار الناس في خفة وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون؟ فيقولون فما تأمرون فيامرهم بعباده الاوثان رواه مسلم واما كيده في العبادات فلا يزال بصاحبها حتى يفسدها عليه فيشكك العبد في طهارته قال عليه الصلاة والسلام اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك قد احدثت فليقل كذبت رواه أحمد والخُشُوعُ في الصلاة لذَّةٌ مع الله وإذا قام المُسلمُ لصلاتِه حالَ بينَه وبينَها بوساوِسِه قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم إنَّ أحدَكم إذا قام يُصَلِّي جاءُه الشيطانُ فلبسَ عليه حتى لا يدري كم صلَّى متفقٌ عليه وإذا وجدَ خللًا في الصفوفِ دخلَ فيها قال عليه الصلاة والسلام سُدُّ الخلَلَلَ فإنَّ الشيطان يدخُلُ بينَكُم رواه أحمد والله قبل وجه كل مُصلٍّ والالتفاةُ في الصلاة من كيدِه قال عليه الصلاة والسلام هو اختلاس يختلِسُه الشيطان من صلاة العب رواه مسلم وحِرصُه على قطع الصلاة شديد إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته رواه الحاكم وما مِنْ ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان رواه ابو داود وعداوه الشيطان لا حد فيُشارِكُ الناس في مطاعِمهم ومشارِبهم ومناكِحهم قال سبحانه وشارِكهم في الأموال والأولاد فيُنازِعُ ابن آدم في طعامِه ويأكلُ معه إن لم يذكُر اسم الله عليه بل يأكلُ ما تساقط من طعامِه قال عليه الصلاة والسلام اذا سقطت من احدكم اللقمه فليمط ما كان بها من ادى ثم ليؤكلها ولا يدعها للشيطان رواه مسلم واذا اتى الرجل اهله يخشى الشيطان ان يكون بينهما ولد صالح فيسعى لانسائه ذكر الله قال عليه الصلاه والسلام لو أنَّ احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولدا في ذلك لَمْ يضره شيطان ابدا متفق عليه وينازعه في مسكنه ان لم يذكر اسم الله فيه قال عليه الصلاه والسلام اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر اسم فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت واذا لم يذكر الله عند طعامه قال ادركتم المبيت والعشاء رواه مسلم واذا كان اول الليل انتشرت الشياطين لايذاء العباد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حين اذ رواه البخاري والنوم راحه للانسان ليستعيد قوته ونشاطه والشيطان يعقد على قافية راس النائم ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد ليستيقظ وهو خبيث نفس كسلان فيحل الله تلك العقد اذا ذكر العبد ربه واذا استيقظ اذا ذكر العبد ربه اذا استيقظ وتوضا وصلى متفق عليه وَإِذَا نَامَ الْعَبْدُ عن الصَّلَاةِ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ إِهَانَةً لَهُ وَاِحْتِقَارًا ذُكِرَ عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ نامَ ليلةً حتى أصبح فقالَ ذاكَ رجلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنيهِ أو قالَ فِي أُذُنِهِ، رواه مسلم وَيَبِيْتُ فِي خَيْشُ مِنَّائِمٌ من قال عليه الصلاة والسلام إذا سستَيقَضَ أحددكُم مِن مَ نامِهِ فَتَوَضَّ فََْسْتَنثِ ثلاثلاث فإِنَّ الشَّيطان يبييتُ على خَيشُومِه. متُتَّفَقُ عليهلَه. وَنَّ مراحَةٌ للإِنسانِ وَسُكُون والالشَّيطانوا ييتخَبَّتهُ في مَناامِهِ وَُفْزِعهُ فِي يَحلْلَامِه. قال النَّبُصلَ الله عليهْهِ وَسََّم الرّؤِييا مِنَ الله وَالْحُلُمُ مِن الشيطان. متفق عليه والألفة والمودة صلاح للنفس والمجتمع والشيطان دأبه الفرقة بين الناس والإفساد بينهم قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم لم يسلم من شره أحد فأولُّ ما يخرُجُ المولودُ من بطنِ أمِّه يطعنُ في جنبَيه قال عليه الصلاةُ والسلام ما من مولودٍ يولد إلا والشيطانُ يمسُّه حين يولَد فيستهِلُّ صارِخًا من مسِّ الشيطان إياه إلا مريمَ وابنَها متفقٌ عليه ويسلُكُ كل سبيلٍ للغواية فيجري من ابن آدم مجرى الدم، وما منكم من أحدٍ إلا وقد وُكِّل به قرينُه من الجن رواه مسلم ويتلبَّس بالأبدان فيتخبَّط الإنسان قال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبَّطه الشيطان من المس ويسعى لاذل ويسعى لاضلال بني ادم حتى وهو في سكرات الموت وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم امته دعاء بقوله واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت رواه النسائي وله في كيده لابن ادم وسائل عديدة فيزين المعصيه للعاصي ويحسنها له ففي يوم بدر زين للمشركين صنيعهم وغرهم بقوتهم وكثرتهم قال عز وجل واذ زينا للشيطان اعم اذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم ومن تزيينه تسمية المعاصي بغير اسمها كما قال لآدم هل أدُلُّك على شجرة الخُلد ومُلك لا يبلى ومن كيده أنه يدخل على النفس من الباب الذي تُحبُّه وتهواه ويُظهر النُصحَ في ذلك فقال لآدمَ وحوَّى ما نَهَاكُمَا ربُّكُما عَنْ هذه الشجرة إِلَّا أن تكونا ملكَين أو تكونا من الخالدين بل ويُقسمُ على ذلك قال سبحانه وقاسَمَهُما إِنِّي لكُما لمنَ الناصِحِين ويَعِدُ ويُمَنِّي وهو مُخادِع قال سبحانه يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ويخدع العباد بامانيه الكاذبه ان الله قال سبحانه ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغَرور أي الشيطان ويخوف المؤمنين بجنوده الضعفاء إنما ذلكم الشيطان يخوِّف أولياءه ويمنعهم من الإنفاق في مرضاة الله ويوسوس لهم بأنه يجلب الفقر قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ويجلب الأحزان للعباد ويفتح عليهم التحسُّر على ما فات ومضى كقول لولا لو فعلت كذا لكان كذا قال عليه الصلاه والسلام فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم وعلى جسر الشهوات يصل الشيطان لمراده فما خلا رجل بامراه إلا كان الشيطان ثالثهما رواه الترمذي ويدعو لنزع الحياء ونبذ السر ونبذ الستر والعفاف من الرجال والنساء واذا ظهرت العوره حلت العقوبه قال سبحانه فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما ويستخف الشيطان العباد بالاصوات المحرمه قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وخطواته هي الشراك الاعظم لاغواء الخلق والظفر والظفر بمراده منهم قالت وقال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وله في كل ذلك جنود واعوان قال سبحانه، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَلِلشَّيطَانِ في مَكْرِهِ وَعَدَاوَتِهِ غَايَاتُ سُوءٍ يَسْعَى لِتَحْقِيقِهَا ورأسُ تلك الغاياتِ الصدُّ عن طاعةِ الله وإظلالُ الخلق فقد قال ربِّ بما أغويتني لأُزيِّننَّ لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين فيبعثُ على الغفلة ويُنسِي العبادَ الذِّكِر، قال سبحانه، استحوَذَ عليهم الشيطان فأنساهم ذكرَ الله، ويدعُو لكل رذيلةٍ ويصُدُّ عن كل فضيلة قال تعالى، إنما يأمرُكم بالسُّوء والفحشاء، وأن تقولُوا على الله ما لا تعلمُون ومن مقاصده الإفسادُ بين الخلق والبُعدِ، والمقاصده الإفسادُ بين الخلقِ والإبعادُ عن الخالِق قال تعالى إنما يريد الشيطانُ أن يُوقِع بينكم العداوة والبغضاءَ في الخمرِ والميسِرِ ويصُدَّكم عن ذكر الله وعن الصلاة ومنتهى مقاصده إبعادُ الخلق عن رحمة الله ودخولُهُم الجحيم قال عز وجل إنما يدعو حزبَه ليكونوا من أصحاب السعير وعاقبةُ اتباع الشيطان شؤمٌ ووبال وكلُّ شقاءٍ في الدنيا والآخرة فمن آثار اتباعِه قال تعالى إن هذا عدوٌّ لك ولزوجِك فلا يُخرِجَنَّكُما من الجنة فتشقَى من أطاعه كان في حيرةٍ وضلال والخسارة في موالاته قال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليًّا من دون الله فقد خسر خسرانًا مبيناً ويوم القيامة يُحشر معه من أطاعه قال سُبحانهُ فَورَبِّكَ لَ نَحْشرَنَّهُم وَشطينَ ثمَُّ لَ نُحظِر النَّهُم حَو جَهَنَّمجِثية وَتعظم النَّدامَةُ بِبراءتِه مَِّ تَبع فَيقولوا لم إن الله وَعددَكُم مععدد الحَِّ وَوعدتكُم فَأخلَفتتكم وَمُنْتهَهَ التَّابِعِ وَالْمَتْبُ عِنارُ جَهَنَّم وبئس قال عزَّ وجل. قال اخرج منها مذؤوماً مدحوراً لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وبعد أيها المسلمون فالشيطان أغواء بناء رسول وآباءهم كابن نوح ووالد إبراهيم بل كان سبباً لإهلاك أمم بأكملها قال سبحانه وَعادد وَثَمودَ وَقددتبَيّنَ لَكم مَِّ ساكنِهِم وَزَيَّنَ لَ الشَّيطانُوا وَعْملَهُم فَصَددههمم عَ السَّبِيلِ وَوكانوا مُسَْبْصِرين وَلَْ يَنجَُ مِمهَكِهِ إِلَّ الْ المُؤمنِن الْ المُتَوكِلُ علىى الله قالَا تَعَ إنهُلَسَ لَ سُلْطانٌ على الذيينَ آمنوا وَعَلى رَِّهِم ييتكللون. وَمَنْ وَالَى اللَّهَ فَقَدْ عَادَ الشَّيْطَانِ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِ اللَّهِ وَالَى الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَلِيُّ مَنْ تَوَلَّاهُ وَالشَّيْطَانُ يَخْذُلُ مَنْ وَالَاهُ فواجِبٌ علينا أن نتوبَ جميعًا إلى الله، وأن نمتثِلَ أوامِرَهُ ونجتنِبَ معاصِيَه فالعِزُّ والشَّرَفُ في طاعةِ الله وامتِثالِ أوامِرِه والخذلان في الوقوع في حبال الشيطان واهواهه و... ومن فعل ذلك سخط عليه الرب وسلط عليه عقوبه لا يقدر على دفعها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر حكيمة قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم الجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه والعفو الرحيم أشهدُ لله على إحسانِه، والشُكرُ له على توفيقِه وامتِنانِه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنِه وأشهدُ أن نبينا محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابِه وسلَّم تسليمًا مزيدًا أيها المسلمون لا نجاة من الشيطان إلا بالتقوى واشد الخلق على الشيطان هم عباد الله الموحدون وهذا ما اقر به ابليس بقوله فبعزتك لا اغوي انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين والاستعاذة بالله من شره حصن وامن وذكر الله جالب للرحمه طارد للشيطان والشيطانُ يَفِرُّ من البيت الذي تُقرَو فيه سورةُ البقرة ومن أوى إلى فراشِه فقرَى آيةَ الكُرسِي لا يزالُ عليه من الله حافِظٌ ولا يقربُه شيطانٌ حتى يُصبِح ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كل شيء قدير في يومٍ مئة مرَّة وكانت له حِرزًا من الشيطان يومَه ذلك حتى يُمسِي وإذا دخل الرجلُ بيتَه فذكرَ الله عند دخولِه وعند طعامِه قال الشيطانُ لا مبيتَ لكم ولا عشاء وامتِثالُ أمرِ الله والوقوفُ عند حدودِه خيرُ عونٍ على الخلاصِ من أذيَّته قال سبحانه ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ويد الله مع الجماعه والشيطان عنها ابعد قال عليه الصلاه والسلام من احب ان ينال بحبوحه الجنه فليلزم الجماعه فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد رواه احمد والكلمةُ الحسنةُ دافعةٌ لنزغاتِ الشياطين وقل لعبادي يقولُ التي هي أحسنُ إن الشيطانَ ينزغُ بينهم ومن اتخذَ الشيطانَ عدوًّا تبرَّأَ منه وعادَاه ونآى بنفسِه عن مشابهَته ثم أعلمُوا أن الله أمرَكم بالصلاة والسلام على نبيِّه فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكَته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضَوا بالحقِّ وبه كانوا يعدِلون أبي بكر وعمرَ وعثمانَ وعلي وعن سائرِ الصحابةِ أجمعين وعنَّا معهم بجودِكَ وكرمِكَ يا أكرمَ الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين واذل شرك والمشركين ودمِّر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا أو أراد ديارنا بسوء فاشغله في نحله فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز اللهم انصر جنودنا وثبِّت أقدامهم وانصرهم على العدو يا ذا الجلال والإكرام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 فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون